وقع السلام الموارد المستعجله من الموارد التي يجب فيها الخمس؟ الله وهو الارض التي اشتراها الذمي من المسلم فقد حكم العلماء ومنهم صاحب العروه بانه يجب على الذمي ان يفعل الخمس. سواء كانت الارض ارض زراعة او مسكن او دكان او خان او غير ذلك نجير هذه المسألة واقعان مظهر من مظاهر اختلاف مناهج الفكر. ومناهج الاستنباط، فمناهج الاستنباط بحسب ما يبدو في الساحة الحوزوية سواء كانت في القرن او في النجاب ومنذ قرن من السنين بحسب ما يبدو من الكتب الفقهية الموجودة والمطلوعات هناك منهجان واضحان في الكتب المنهج الأول والذي هو ظاهر محقق الأمداني في مصباح الفقهة كظاهر سيد الحكيم المتنساق سيد الحوئي ما وظاهر كثير من الأعلام المعاصرين المتاخرين منهجهم الفرق على التدقيق في فهم دلالة النص و. ملاحظة كتب المتأخرين ككتاب ككتب الشيخ أمصاري صاحب الجواب صاحب الحداهر هذا الثاني الذي كان بارزا وواضحا في السيد البور الجرد رحمه الله وهو منهج الفقه التكبعي لأن صيد جلد رحمه الله كان يرى من ضرورات الفقه أن يراجع فتاوى العامة وأن يفتقرع فتاوى أهل سنة لأن سهل نصوص أهل البيت يتوقف على مراجعة فتاوى العامة فإن كثير من النصوص الواردة خصوصا عن الصادقين عليه السلام وعن الرضا عليه السلام كانت ناظره الى الفتاوى الموجودة في يد فحتى تفهم كلام الامام الصادق او كلام الامام الباطل او كلام الامام الرضا حتى تفهم هذه الالفاظ و هذه المصطلحات في كلامهن انظر الى التاريخ الذي كان يعيش فيه الامام وما هي الفتاوى الشائعه في زمانه وما هي الاقوال الشائعه في زمانه فهم فتاوى العامة فهو أثر على أن روايته من المسلم وكان يرى <تصفيق> سيرو جرد الله من ضرورات الفقه استقراء كتب القدمات فإن كتب القدمات لمن اهمل لأجبار سورة الخرم فالآن الفقه يمسكي مراجعة من استمسكت أو مراجعة مستمد العروض، هؤلاء إذا كلش كلش صاحب الجواهر وكان السيد نخوي قد استوى يكتفي بمراجعات الجواهر ومراجعه الحدائق هذا في نظري مدرسة السيد المرجاني، هو يبدأ البدراء، ومشى على مدرسته عدة من الأعلام منهم من المعاصرين السيد سستاني بشكل واضح. وكذلك الشيخ المنتظر ايضا بشكل واضح هذه المدرسه, المدرسة التتبعيه ارى انه افضل من ضرورات التقييد استقرأ كتب القدماء لانه كتب القدماء متون النصوص متون الروايات خصوصا نهايه الشيخ الطوسي ورساله عيني المباره ويه اصلا هي اسس النصوص متون النصوص جعلت في هذه الكتب. كتب القدماء تعبر عن الفهم العرفي للنص في ذمامه فنعرض للمراجعة لكتب القدمات فإذا الفقيه أخذ على نفسه أنه يراجع كتب القدماء ويتامل في كلماتهم وفي تعبيراتهم بالثقة ويتأمل في فتاوى العام في الذقاء هذان من هدام لفهم هذا كتب الخدماء وفتاوى العامة جدا مهم في ثم روايات الدكتور أما أنه ماذا قال صاحب المستمسى ويرب عليه وماذا قال في مستند العروة ويرب عليه وماذا قال المحاق الحمداني ويرب عليه هذه الذقاء وإن كانت جيدة ومفيدة ولكنها لا توصل إلى الفهم قريب من الواقع للمصرس إلا للإشارة إلى ما ذكرنا من مراجعة الفتاوى العامة ومن مراجعة هذا فقط أعطاء لمحة عن المنهجين الثقفين المطروحين في الساحة الحرزويين وإن كان المنهج الأول منهما هذا لا. وأكثر شيوعين من المنهج الثاني هذه المسألة وضوح الحقن فيها يبتني على المنهجات الأرض التي اشتراها البنين والمسلم كيف يدخل صاحب هذا المنهج بالمسألة كيف يدخل صاحب هذا المنهج بالمسألة لنرى سيدنا الخوي ما هذا هو الذي يمثل المدرسة النجفية الذي تركز على التدقيق في فهم النطق ونقد كلمات الأكاذيب والمعارضين. يقول يجب الخمس على المشهور من زمن الشيخ ومن تأخر عنه أي كتاب أي مستند هذا أي كتاب هذا. هذا الطبيعة هذا لأن إنه في السنة هذا لمونس من دويس. بع عن الغنيان دعوة الإجماع عليه. معاً نسب إلى كثيراً من الخدماء إنكاروا هذا الخمس نظرا إلى خلو كلماتهم عن التعرض إليه لدى إعداد الأخذان وكيف ما قلت ميتاً بالكلمات الخدماء تحقي قلب تنباها ميئة وكيف ما كان فالمتبع هو الدريق. وهو صحيحة اليوميين عليهم خلقنا الله فرد نظرنا فبت إجماع الخدماء ما فبت إجماع الخدماء ما هو مقدار كلماتهم ما هو يعني واقع كلمات القدماء كيف ما كان فقال لهم صحيح <تصفيق> قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول ايما ذني اشترى من مسلم ارضا فإن عليه الخمس واحد هذه مؤيده بمرسلتي المفيد عن الصادق عليه السلام الذني اذا اشترى من المسلم الارض فعليه فيها الخامس ذهنك هذه الروايه يقول سيدنا الخوري يقول جزيلا رواه انها نوقشه هذه الروايه والاستدلال هذه الرواية الروايه نوقش. نوقشه من قبل من <تصفيق> نوقش من قبل صاحب الحدارق رحمه الله من أنه هذه الرواية جارية مجرى تقية لماذا؟ بأن مالك كان يقول إذا اشترت بني أرضا من مسلم وكانت عشرية معنى عشرية يعني كانت أرض زراعيه والارض الزراعيه يثبت فيها العشر من باب الزكاة العشر في غللاتها أرضاعة يثبت فيها العشر من باب شنو الزكاة إن سقيت سيحان فإثبت فيها العشر من باب ما فوق قال إذا اشترى الذني ارضا من مسلمين ثبت عليه الخمس. ماذا تبقى عليه يعني عشرين. لو هي المسلم تناخذ من عنده عشر زكاة. جاء أخذ هذا المناخ شنو؟ عشرين. عشرين خمس. فهذا الوادمان موافقه بكلام مالك تطرح وتحنى على التقلل. سيدنا الخويق قدس السره يورد عد صاحبه. ما هو الموجود جد الحمد على التقية؟ فإن الأصل هو الجد يعني إذا تردد مقصد المتكلم لازم يقصد قصد جدي أو يقصد قصد خوف غير جدي الأصل هو القصد يسمى أصلة الجد أصلة الجد أنه مقصد المتكلم يحمل على قصد الجدي لا على قصد إراعة الخوف أو الحذر أو ما شابه ذلك وليس بالإزايا ما يدل على نفس الوجوب ويجمع بالحمله على ما مالها معارفة ما تلخ مال على التقييد إذا في فارض التعارض إذا عندنا روايتان متعارضتان وكانت إحداهما موافقة أمير عامة ستحمل على التقييد وبطرح قل بما خالف العامة فإن الرشد في خلافه. هذا ما إذا تعارضت الرواية فهذا الرواية ليس لها معارض حتى نحملها على التقييد. الرابط ثانية الرواية مروية عن أبي جعفر اللي اسمه هذا اللي يقرأ هذا الكلام وهو حضر التاريخ الرواية مروية عن أبي جعفر الباطر عليه السلام ومالك إنما اشتهر بالفتوى في زمن الباطر بعد زمان, زمان الباطر فلا موجب للتقى من يعني بعد أبوك ما صار مالك حتى التقي منه زمن الباطر عليه السلام بل لعله لم تكن له فتوى في زمنه فإن مالك ولد سنة 96 وتوفي سمسة مولد فإن مالك ولد سنة 96 وكانت إمامة الباقر وكانت وفاة الباقر عليه السلام سنة 114 يعني كان عمر مالك وقت وفاة الباقر عليه السلام 20 سنة وفي 20 سنة لم يكن عنده إذن عن صاحب فتوى فأضلني عن اجتبال الثمان ما كان صاحب فتوى طبعا كونه مشفوق بحيث يخاف منه الإمام ويصدقينه ولعل هذه الروايات صدرت قبل وفاة الباقل بعدة سنين يوم كان مالك عمره 15 سنة أو أخذ مثلا يعني يجب لا مجلد الاتقاء من مالك ثالثا قال أعرض هو أعرض أعمن أن تكون زراعية أو غير زراعية مالك يقول الأرض الزراعية المسلم عليها عشر تزني عليه عشران هذا الرواية بالأرض أرض فرق عمن عم الزراعية وغير الزراعية وعلى فرض أنها زراعية عمن عم أن تكون زكوية وغير زكوية زراعية فيها غلات أربعة أو في الزكوية ما فيها غلات أربعة هي تكون زكوية فإذا الرواية عبرت بالأرض والارض مطلقة للزراعية وغيرها للزكوية وغيرها بل سيأتي منه التعنيف للدكان والخان والمسكن والبستان ليس مه ارض بينما فتوى مالك خاصة بالارض العشرييه يعني الارض التي يتعلق بها الزكاه فالروايه عامه فتوى مالك خاصه شنو الرب بينهما حتى تحمل الروايه على التقيه الرابع فالاقوى تموت الخمس فاقا للمشهور أحيانك المشروعين عن المشروعين عن المشروع, المشروع, المشروع أصحابها بالروايات هذه القوية سندا ودلالة وجهة السليمة عن المعارض حتى معرفت روح إيش كان على الاستدلال بهذه الروايات يتعرضه سيدنا خدوس الرواس إن قلت بأن النصوص ما تعرضت بهذا القسم من الخاصة عندما ايك المصوص ما نرى تعرضت لهذا القسم من الخمس مثلا رواية عمار بن مروان سمعته أبا عبد الله يقول فيما يخرج من المعابين والباحر والغنيمة والحلال المختلف بالحرام لدى لمعها صاحبه والكنوز الفنك هذا جابها للأرض اشتراها الجميع او مثلا الرواية المعروفة عن النبي عمير. هذه الخمسة على خمسة أشياء ملاك المقرية بليه على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمات ونسل ابن عبي عمير الخامس من هنوز وذن وإذا لا أحبتم رواية صحيحة علي بن مهزياد التي تستمدون إليها في الخمس كثيراً أصلاً ما من جواز ما تعرض فيها إلى قبلة الأرض التي تشترها في عموماً كل نصوص الخمس ما فيها كل باب الخمس إذا تأخذ في الوسائل وتستقرأ رواياتك كلها ما فيها رواي ذكرت بأن الأرض التي يشتريها الذني من المسؤول فيها خمس إذا هذه الرواية صحيحة ذي عبد فماذا تقول يا سيدنا ابراهيم باعتبار انه هنا الخمس مو واجب على كل احد لا هو واجب على المسلمين ولا هو واجب على الكفار ما هو واجب الا على الذمي الذي يشتري الارض من المسلمين يعني ارشد فرد باعتبار أن الخمس مقام لا يجب على المسلمين ولا يجب على الكفار وإنما يجب على الجميع الذي يجب على المسلمين فلأجل ذلك لأنه فرد خاص من تتعرض له بقية النصوص، يعني انه فرد غير عام للبلوى والنصوص تتعرض لما يجب على المسلمين Waarvan de dingen die hij noemt, zijn de dingen die hij noemt, zijn de dingen die hij noemt, zijn de dingen die hij noemt, zijn de de dingen die de dingen die hij noemt, zijn de dingen die de de de de de de de de de ومن القرائع التي يستند إليها سيدنا قدس السراء أنه بل خمس خمس يعني شيء من بلان أهلية بلان اشترى من مسلم أرضان فإن عليه فيها خامس خمس أه؟ أجل في الخمس أي عاجل أجل خمس ثالث المعاجن الثالث في الكند الثالث في الغمين الثالثي الخمس ينصرف بحسب ارتكاز المتشرعات بحسب ارتكاز المتشرعات خصوصا المتشرع المتعودين على قبضه الحقوق الشرعيه الخمس الخمس في كلمه حالا الخمس حالا تنطلط إلى الخمس المصطلح عليه وهو هذا الخمس الثابت في أرض أحد المقاسب وفي الغنيمة وفي المعادن والكنس وما نشبه ذلك هذا تمام الكلام الذي طرحه سيدنا و أستاذنا و وأستاذ أساتذتنا قدس سر الشريف. ولكن أما الإجماع الذي نقل عن صاحب الغنياء صاحب الغنياء تبقى من المتأخرين من المتقدمين ادعى الإجماع على ثبوت الخمس كلام الخمس ده هل هو خمس جزيه او هو الخمس المستطرح لازم نتكلم في الخمس خمس ده هل هو خمس جزيه او هو الخمس المستطرح اذا كان هذا الخمس هو الخمس المقتطع وفقا للقانون تاعنا متل اذا هذا الخمس خمس جزيه تحكم ولايتي يعني أن الإمام من باب أنه ولي عمر المسلمين يقول جزية هؤلاء نفع خمس يمكن تصير ست، يمكن تصير رض، يمكن تصير طول يمكن ما تصير في حاصل الأرض، يمكن تصير في نفس الأرض، يمكن تصير على الرؤوس، يقول جزية بحسب اختيار ولي الأمر بعد هل أن هذا الخمس خمس جزية؟ أو أن هذا الخمس هو خمس المسرعة؟ أو صاحب الغني يقول الإجماع على أنه شنو؟ فيها لكي لكلمات الشيخ يضبع مع مراجحة بالفعل أدنى مراجحة ذكر الشيخ في, في كتاب الخلاف قال إذا اشترى الزني أربا عشرية لاحظوا أن كلامهم الأرض العشرية مو مطلق الأرض ولو الدكان والخان لاحظوا وين كلمات الاصحاب وين اصحاب داعين يشوف إذا اشترى الزمي أربعة عشرية يعني أرض يتعلق بها الزكاة وجب عليه يعني على عرض فيها الخمس الكلام الشيخ توصي وانشوف و قال أبو يوسف العارف نظر لي عامل. فانه قال أبو يسف عليه فيها عشران الوقت عمور خمس كان عليه عشر زكاة يوم كانت المسلم صارت بيدي ذنني فكان عليه جنو عشران عشران وارخمس وقال محمد عليه عشر واحد وقال أبو قلب خراجيه يعني الان هذا إذا أخذ هالذنين يدفع عشرين بعنوان زكاه يعني أو يدفع عشرين بعنوان جزية أو يدفع عشرين بعنوان خرائج وعناوي ثلاثة موجود. فأنا نقول يدفع عشرين بعنوان زكاة كان على المسلم عشر زكاة قال أنا خذ عليه عشرين زكاة فأنا أقول لا المهم بعد الزكاة من باب جزية لأنه بعضهم قال الجزية. فنقول بأن هذه الأراضي، عن من الأراضي خراجية، خراج بريء في عرفه الإسلام. كل من بعد الخراج، من أي باب؟ هذا اختلف العلماء العام، ما بينهم الشيخ يشير إلى اختلاف العلماء العام. وقال الشافعي بعيش على وراء خراج. بعدين الشيخ علوف الشيخ الطوسي. قليلنا يعني إحنا عندما قلنا بأن عليه الخمس، إجماع الثقة. فانهم لا يختلفون في هذه الا وهي مسطوره لهم منصوص عليها رواه ابو عبيده الحياه واضح الشيخ شو الشيخ ذاع يقول احنا نقول عليه الخمس يعني عشرين وهذا اللي احنا نقول اجماع مذهبنا عليه وهذا اللي عليه اجماع مذهبنا هو اللي رواه ابو عبيده حذاء معناه أن الشيخ التونسي وما قبله سلموا من رواية أبي عبدالله الحذاء أن ناظر الأرض العشريات ناظر الأرض العشريات اللي سلم الشيخ التونسي ومن قبله والإجماع قائما على ذلك ومن جاء من المتأخرين قال لا تشمل الدكان والخان وما شتى ذلك والبيت والمسكن هذا من يراجع كلمات الأصعام والكلمان فهذا يستمتج حكذا نجد إلى الرواية وهي صحيحة أبي عبيد الحزاء طبعا صحيحة أبي عبيد الحزاء إذا بنفسرها عن فتاة العامة وبنفسرها عن كتب القدماء. <تصفيق> إذن يقول آل خمس إذن؟ يعني هذا الخمس المصطلح هذا يفهمون ارتكاب إذا تفسرها عن ذلك العالم في طبيعي أنه ظاهر من كلمة الخمس بالعرفة هو الخمس المصطلح نصف الإمام ونصف السلام أما بمجرد تلاحظ تلك الاجواء ما يذكره القدماء ما يذكره العامة ما يختلفون فيه كانه حكم مسلم أنه ما يختلفون انه جزء أو زكاة أو أنه مثلا خراج وأنه حكم مسلم عندهم ترى أن الرواية ظاهرة وليس في الخمس المصطرح بقيت الخمس بعنواني جزيين لأن هناك عدة على ذلك فضل من ناحية نقاش صاحب الحدائق صاحب الحدائق قال لأن رواية حمل على الثقيل ليش؟ لأن مالك أكثر سيد الخورق قال مالك الجاذب هذا الرواب وارد عن الباطر مالك هذا كان في عهد الصادق صحيح ولكن هذه الفتوى ما بدأها مالك هذه الفتوى موجودة في جذور المسلمين منذ زمان الخريفة الثاني لمن راجع كتبا عاما وفتاوا عاما هذه ما جاءت من مالك حتى تورجى سيدنا بأنه قال مالك هذا سنة وفاة الباقر كان عمره عشرين سنة ومعذب كان صاحب فتو ولا مشكورا ولا علّت ولا علّ كلام الباقر كان يوم مالك ذرا قبل البلوغ عمره هل مو بدأها مالك هذه فتو هذه موجودة من زمن الخليفة الثاني وعليها حكام المسلمين وخلفاءهم ما على هذا التعامل مع الع مع أهل الزمان إذا اشترى ذمّة يأخذون عليه الخامس لاحظ عن الامام الربا عليه السلام ان بني تغلد اتقوا من الجزيه وسالوا عمر ان يعفيهم عن الجزيه وحمد الله ما تبارك فخشي ان يلحقوا بالروم اذا ما يعفيهم روح الروم فصالحهم على ان صرف ذلك عن رؤوسهم لان الجزء تبدا في الرؤوس صرفه عن الرؤوس اخذ على الف فصالحهم على ان صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعت عليه وضاعت عليهم الصدقه صدقه ايه الذكر والزكاه هي العشر اذا ضاعت العشر الصيد وضاعت عليهم الصدقه فعليهم لمن رضي قر ما مشاه عليه عمر ومن بعده فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا بس إلى أن يظهر الحار فلا نصير الدولة بيسه بعدين هم يجرون غيرهم فإنسانا مشاهرة ما مشاهرة عليهم صالحهم عمر أفقط الجزء عن رؤوس جعلها على حافر الأرض وضعف عليهم الصدقين وصال يأخذ عليهم بالفعل بل فياكد يضمن الكلمات نفتل أنها لذن زمن الرسول نافذ للعمار أنا مزيد بعد الكلمه أو هذا. ثم إن هنا ما ذكره سيدنا القويدس السر من أن الخمس ينصت الخمس المستضعفين. طب الخمس ينطرق إلى المصطلح الخمس المصطلح عن الخمس الغنينة والفائدة وهذه ليست فائدة هذه ليست فائدة، إذا اشترى الأرض فقد دفع مقاربها أموال ما تصبر فائدة لا أهضوك أنت تقول الخمس ينطرق للخمس المصطلح الخمس المصطلح ما كان ثابت بعنوان شنو؟ الفائدة والغنية والأرض التي يشتريها غنيا، مثلا يسوق عليها عنوان فائدة حتى تمرسنة كاملة عليها ولا زائد حينما عنوان فائدة. فكيف تحملها على الخمس المصطلح الثابت بعنوان الفائدة لا علاقة لها بالفائدة؟ كما أنك ترى أن عنوان الخمس ظاهر في الخمس المصطلح، كذلك الخمس المصطلح ظاهر في مسألة بعنوان الفائدة وهذا ليس من فائدة وأذن لماذا إذا أننا نباح القراءة قرأ سرور الشريف يقول أرض أرض مفتوحة أرض خالية أرض مزروعة أرض مبنية مبنية بيت بيت خان كل هل هذا ان اردت عندي ارض يعني اردت هذا اردت ان اذا قال انسان اذا قال انسان عندي ان اردت بعد اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت يقول اردت الارض اردت على الدكان والخان مثلا ان اردت ولكن يقول هذه ان لا هناك امر اخر يقول لك ان هناك امر اخر يقول لك ان هناك اشترى اخر لاحظوا لو سلمنا هناك امر اخر يقول لك ان هناك امر اخر يقول لك ان هناك امر اخر يقول لك ان هناك امر اخر يقول لك ان هناك امر اشترى يقول لك ان قالوا اشترى أربان ظاهر عرفن إثناء اشترى إلى كلمة أرض ظاهر عرفن في الأرض خالي القليل الزراعة من أحيا أربان من أربان هي أرض خال من أحيا أربان فهي له من سبق إلى أرض فهو أحق بها أرض في الأرض خالٍ هذا من القرائن من أن هذا الأمر كان معروفا عمل الخلفاء عليه عمل المسلمين عليه فتاوى العامة عليه أمر مركوز بحيث أنه إذا الرواية وردت في هذا الجو الرواية وردت في جوين جو ارتكز فيه عمل الخلفاء وعمل المسلمين لا محارَةٌ صرت إلى ما عليه الأجوال التي صدرت فيها الرؤى. المراد بالخمس وهذا المعنى. المراد بالأرض وهذا المعنى. المراد بالأربعة الأربعة العشرية. المراد بالخمس والخمس المعنى الجيد. وهذا الذي كانت تقرَّض عليه تلك الأجوال في أزمنتهم عليهم السلام. ومن أهم القراء علاه. ما ذكرنا صحيح محمد بن مسلم قلت لأبي عبد الله عليه السلام بزمن زمن الصلاة أرأيت ما يأخذ هؤلاء هؤلاء من من هذا الخمس من أرض الجزية يعني الشايع ثابت أنهم يأخذون الخمس من أرض الجزية ولاخذون من الدهاقين جميع رؤوسهم كان أصحاب المعامل والمصانع ما لهم أراضي في مصانع عليهم الجزية رؤوسهم يعني ذولاك أصحاب الأراضي يأخذ عليهم الجزية من الأرض ذولي يأخذ عليهم الجزية من رؤوسهم على رؤوسهم لا على حاصل الأرض أنا عليهم في ذلك شيء واضح يعني ما في شيء شرعي مقرر محدد شو أنا ذولا على كيفهم. في بعض يأخذوننا من حافل الأرض في بعض يأخذوننا على الرؤوس ما في شيء محدد نوظف فقال عليه السلام كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم هم الصالحين لا على وعش وليس للإمام أكثر من الجزيرة إن شاء الإمام وضعها على رؤوسهم وليس على أموالهم شيء وإن شاء فعل أموالهم وليس على رؤوسهم وهو كثير ولي امر المسلمين كيف على على إلا إلا ياخذ على الرؤوس او ياخذها على حصر اه وما الى اي شيء واحد ما ناخذ على موصى ولا حصر ف انا كنتكم داري يعني انا كنت فاهم في الله ولا شيء فقلت فهذا الخمس خمس اذا كان امره بالامام زين فالمشهورين على ان ياخذ الخمس من ارض الجزيه فقال على السلام إنما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله. هذا إذا ما رسول الله سأبي صالح رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل الذماء على أن يأخذ الخمس من حاصل أراضيه. فبشر الحكم على ما صالح عليه رسول الله. إذا نقول محمد مسلم تقوله. ما على ما صالح عليه رسول الله. كني مصالحنا حكومة لاية. صالحهم علي رسول الله لما همدفكم ولاد فيه للإمام تخيل فيه خلي خمس رابع على الرؤوس على الأموال كيف تريد هذه قرينة واضحة على أن الخمس كان يؤخذ من أهل الزمن من حاصل أراضي كما ما ذكره سيدنا الخوئي قد بيس السراف إنه ديش رواية كل هذه الروايات الخمس ما ذكرت هذا الخمس أكيان ولا كتب القدنان ثلاثة ولا أصحاب تعرضت له بس رواية أبي عبيل الحداد سيد الخوئي يقول هذا بأكبار أنه دفن حكم المسلمين دفن حكم للذنية قوم لهذا الوقت بالنتيجة فيه الخمس بعد بالنتيجة فيه حكم للذنية وتقوم للذنية بالنتيجة أن ان هذا المورد فيه خمس نصفه الاولى النص الاول الساده أن ان الامام الروادي يتعرض الى اقسام الخمس يذكره بع لان كثيرا من رواياتهم وارده على نحو القضايا الحقيقيه وعلى نحو القضايا الخارجيه حتى تقول هذا بانه امر نادر لا يتعرض له كثير من رواياتهم على نحو الحقيقية على نحو عرض الكبريات الإسلامية العامة فسواء كان حكما نادرا أم لم يكن حكما نادرا ماذا هم شرائطه تعرض له إمامه شو أنا ما تعرض له إلا هذه الرواية صحيح أبي عبد الله ومن جميع ذلك يفهم بأن أن خمس الأرض التي يشتريها الذني من المسلمين ليس من البعيد أنه ليش الخمس المستوى وإنما هذا الخمس بعنوان تضاعف المقشر ويؤخذ منهم بعنوان الجزيئين، لماذا؟ لأن أساساً أهل الذمه يؤخذ عليهم الجذية تارى على رؤوسهم تقدر بمقدار معي وتارى على حاصل فإذا ثبتت في حاصل أراضيهم يؤخذ عليهم فيها الخمس هذا الذنب إذا أخذ أرض من مسلم تسقط الصدقة يعني تسقط الزكاة إذا سقطت الزكاة وليس معقول تسقط الزكاة وليس عليه شيء بعد يؤخذ عليه الخمس من باب الجزيال وهذه المسألة وإن لم تكن في رأيان تعرض تعرضنا لها لبيان اختلاف المنهج الثقين وبيان ثمرات المنهجين كيف تظهر وإن كنا أسأنا الأدب مع أضحاب المنهج النجفي وأضحاب المنهج منهج أسألتنا وأسيادنا رضوان الله تعالى عليهم لكن أردنا أن نبين اختلاف الثمر و اختلاف المنهج وكل بحسب ما يرون الحمد لله